117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. نشرح لك صدرك 119. عنك وزرك 110. الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك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 110. وطور سينين 111. وهذا البلد الأمين 112. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 113. ثم رددناه أسفل سافلين 111. إلا الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات فلهم أجر غير فَمَا 112. فما يكذبك بعد بالدين 113. أليس الله بأحكم الحاكمين 114.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 111. لا الإنسان ليطغى 112. أرآه استغنا 113. إن إلى ربك الرجع 114. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 116. أرأيت إن كان على الهدى 112. أو أمر بالتقوى 113. أرأيت إن كذب وتولى 114. ألم يعلم بأن الله يرى 115. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا في ليله القدر وما اذرى كما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن رب بهم من كل ام سلام هي حتى ما طل عل الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من فكين ح 117. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 118. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وَمَنْ آمَنَ إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين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 لَحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ 118. ورسها الأنهار خالدين فيها أبدا 119. رضي الله عنهم ورضوا عنه 110. ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا 112. إن الإنسان لربه لكنود 113. وإنه على ذلك لشهيد 114. وإنه لحب الخير لشديد 115. أفلا يعلم إذا بؤثر في الكبور 110. وحصل ما في الصدور 111. إن ربهم بهم يومئذ لخبير